فمن منازل إ ي ا ت نعبد و إ ي ا ت نستعين م ن ز ل ة الميثاق أ و م ن ز ل ة العهد وكلاهما ب م ع ن ى و أ ح ب ب ت اليوم أ ن اتحدث عن م ن ز ل ة الميثاق لنختم بها هذا الموسم ا ل إ ي م ا ن ي ع ى أ ن نلتقي بحول الله عز وجل بعد شهر إ ن شاء الله في موسم آ خ ر سائلين المولى جلت قدرته أ ن يثبتنا على الحق بالحق على ل طراطه ا م س ت حتى ق ي م ن ل ق ا ه وهو أن نرى م ز ل ة الميثاق أ ي ه ا ا ل إ خ و ة ا ل أ ف ا ض ل هي من المنازل التي يجب على المؤمن أ ن يستمسك بها و أ ق و ل هذا الكلام ليس من د ا ب ف ر ب ي الندائح أ و ا ل أ و ص ا ف ا ل ع ا م ة التي تتعلق ب أ ي م ن ز ل ة من منازل الايمان إ م ولكن أقول وأنا أ ع أقول إن منزلة أ و العهد هي مما يجب وجوبا ع ن المسلم ان يرعاه في دينه و ا ل غ ف ل ة عن هذا المعنى تؤدي إ ل ى كثير من الشرود عن باب الله و إ ل ى بطع ا ل ت و ب ة إ ل ى الله عز وجل أ و إ ل ى انعدامها ب إ ط ل ا ق والعياذ بالله والمقصود بالميثاق أ ن الله عز وجل عاهد إ ل ى المسلمين بل إ ل ى الناس اجمعين والمسلمون منهم آ م ن و ا وقبلوا هذا العهد فكان ميثاقا لهم وهذا العهد هو عهد ا ل إ س ل ا م وعهد ا ل إ ي م ا ن وعهد ا ل س ب ا ت على الحق وعهد السير إ ل ى الله عز وجل على ب ص ي ر ة صلاحا وفلاحا حتى يكون امر الله سبحانه وتعالى من رضوانه ولقائه وقد ذكر الله عز وجل هذا ا ل ل ص ر وهذا المعنى أ ي ض ا ومن ع ا مدنا ومعنا معنا من كما أو معنى فقط في كثير من الآيات ذلك ك ر ه ا ن ب ي عليه في الصلاة والسلام ث الأحاديث ي ر من ومن ذلك قوله جل وعلا وهذا ا ذ ك ر نعمة ل ل عليكم ل وميثاقه ا ي و الخطاب وأطعنا واتقوا ل الله, الله عليم الشهور ه إن بذات وهذا ا هو للمسلمين خ ا ص ة في هذه ا ل آ ي ة كما أ ن الله عز وجل خاطب الناس أ ج م ع ي ن وذلك قوله سبحانه اي بالعهد او النفاق أ ن ل ع ب د و ن ي هذا شراكم م س ت ق ي م أ ن المعهد إ ل ي ك م يا بني آ د م أ ن المعهد إ ل ي ك م فعهد ا إ ل ي ن ا جل وعلا عهدا وحينما اسلم من اسلم من الناس صار هذا العهد ميثاقا عليك ولذلك ذم جلوانا ع ل ذ ي ينقذون عهد ل ل ه و ا ن ا عاددا م ق ه الى الناس كل الناس انا ما هدلكم يا بني ادم الله عمد الشيطان وبعد العهد دخل في دين الله من دخل من دخلت ا ل ه د ا ي ة في قلبه فصار ذلك ميثاقا في قلبه و و ا ف ق ه م الله به و إ ن م ا معنى الميثاق في ا ل ع ر ب ي ة من الوثوق ومن التوثيق وهو الوثاق أ ي القيد الذي تقيد به ب ا ب ت ك حتى لا ت ش ر واثقه و و س ق ه ميثاقا ووثاقا أ ي قيده بحبل أ و سبب أ و سلسله والمسلم حينما خضع لله الواحد القهار ف ك أ ن م ا خ ي د يديه ورجليه من أ ن يتحرك نحو الشر ومن أ ن يخرج عن الصراط المستقيم أ و يزيد فالمؤمن الذي يستجيب لله م ؤ ت م ر ا ب أ م ر ه ويستجيب لله منتهيا بنهيه هذا له ميثاق وقد استجاب إ ل ى الله عز وجل بميثاق العهد أ ن ا معهد إ ل ي ك م يا بني آ د م الا تعبدي الشيطان وذلك أ ي ض ا كان ذي المعنى و إ ن لم يكن ذ اللفظ في ا ل آ ي ة التي ذكر ن ا ه اكثر أ من م ر ة ف ذ ل ك قوله جل وعلا و إ ذ ا اخذ ربك من بني آ د م من ظهورهم ذرياتهم و أ ش ه ا د ه م على أ ن ف س ه م أ ل س ت بربكم قالوا بلى شهدنا ا ف ه ذ ان عهد ه د ش ا ا أن تقولوا يوم ا ل ق ي ا م ة إ ن ا كنا عن هذا غافلين فصارت تلك ا ل ش ه ا د ة من ذ ر ي ة الناس في عالم الغرب ميثاقا وعهدا فمن وفى فقد وفى ومن لم يوف ي فقد نقض العهد ومن نقض العهد فمصيره معروف ذكرناه من قول الله عز وجل الذين ينقضون عهد الله من بعد منفاقه ويقطعون ما أ م ر الله به أ ن يوصل ويفسدون في الارض أ و ل ئ ك هم الخاسرين العهد يجب أ ن نراجع أ ن ف س ن ا في ب و ئ ه وعلى و ز ا ن بنوده و أ ر ك ا ن ه كل منا تعلقت بربقته و ب ذ م ت ه م و ا كان ا ل ع ه د لا ي ج و ز ل ك أن تنقض ش ي ئ ا م ن ه الصلاه قصدا وإرادة و إ ا فإن ا ح ب ذ ك أي ل ق ع د ا ل ل ه م س ت ت ا و إ ل ا ف م ط ياخذ ر ه ل ر ا ا ا ب ل ع ي ب ا ل ل ه و م ن هنا كان ن ا ل ب ي عليه ا ل ص ل ا ة و ا ل س ل المفاق ل ا م يأخذ ن ي ة صيغ أ خ ر ى بالبيعه ا ل ش ر ع ي ة ت أ خ ذ ه ا من المسلمين ولها صور م ت ع د د ة ليست فقط بمعنى ب ي ع ة الامام ا ل أ ك ب ر هذا معنى نعم موجود لكن هناك معنى دون ذلك و أ ش م ل من ذلك وهو ما سمي في ا ل ش ر ي ع ة ا ل إ س ل ا م ي ة ببيعه ا ل إ س ل ا م حيث كان ا ل ص ح ا ب ة يبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم على قضايا م ح د و د ة كما وقع في ب ي ع ة ا ل ر ب و ا ن مثلا من استجاب لهذه ا ل ب ي ع ة إ ن م ا استجاب إ ل ي ه ا ا ل أ ن ص ا ر والمهاجرون أ ي قوم ا ل مسلمون سلسا فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على القتال في سبيله ونزل في هذه قوله عز وجل لقد رضي الله عن المؤمنين إ ذ يبايعونك تحت ا ل ش ج ر ة الى ان يقول جل وعلا ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله ا فوق ايديهم جل وعلا للا تشبيه ولا تعطيه وكان من الصحابه من يبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أ ن لا ي س أ ل أ ح د ا شيئا ي ب ا ي ع ا ن قضيه واحده اللهم يسعى الى اطلب اطلب رب العالمين ومنهم من بايع على أ ن لا يشرك بالله ولا يجني إ ل ى غير ذلك ل م ا تضمنته آ ي ة بيعه النساء في سوره المنكر ع النساء كنا يبايعن رسول الله عليه الصلاه ة يبايع والسلام تشهد في سبيل الله م ن س ت ش ه د م ن ه من ف م ه م من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا في الدين وبقي من بقي منهم على العهد ل أ ن ه يشعر ب ث ق ة للميثاق لانه ا ع ط العهد ف س ي د ن ا رسول الله عليه ل ا ص ل ا ة و ا ل س ل ا م ل ي أمن ب ا ل ل ه وسلم لا يفعل شيئا من المنكرات والموبقات أ ع ط عليها عهد فكان إ س ل ا م ه م من نوع خاص عهدا بينهم وبين ربهم الذي خلق فيه ثم أ ي ض ا ورد من هذا المعنى ما ذكرناه قبل في أ و ا خ ر س و ر ة ا ل ب ق ر ة من قوله سمعنا و أ ط ع ن ا وقالوا سمعنا و أ ط ع ن ا غفرانك ربنا و إ ل ي ك ا ل م س ي ر حينما نزل قوله جل وعلا وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير تستشهد الصحابه ذلك كما بيناه قبل يعني اذا حاسب الله عز وجل الانسان على خواصره فلن يدخل احدنا الجنه ابدا لانه لا احد يستطيع ان يتحكم بخواصره الخاصره قد تلقى من, من الشيطان الوساوس وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله ا ل يشيخ استشكل الصحابه ذلك فجاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرون الاستشكال قال لهم ويذكرون اتريدون سمعنا وأطعنا أ ان تقولوا كقول موسى اذ قالوا سمعنا, بل قولوا سمعنا واطعنا بقضاء الله وقدره فيما وضع عليه أ و عنه فرضي عنهم الرحمن بذلك ونزل مسخ هذه ا ل آ ي ة وذلك في اواخر ا ل س و ر ة حينما قال جل وعلا آ م ن الرسول بما انزل إ ل ي ه من ربه والمؤمنون كلنا آ م ن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أ ح د من رسله وقالوا سمعنا و أ ط ع ن ا غفرانك ربنا و إ ل ي ك ا ل م ط ي ر لا يكلف الله نفسا الا وسعها وهذا هو النفس و ت خ ي لها ما كسبت وعليها ما ا ح س ب ت إ ل ى آ خ ر ا ل آ ي ا ت حينما قال ا ل ص ح ا ب ة ذلك والمسلمون بعدهم إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة فانهم يقرؤون ا ل ص و ر ة ونزلت فيهم قال لهم الحق جل وعلا واذكروا ن ع م ة الله عليكم نعم لان وقفك عنكم ولمحاكيكم بما اخطر من وساوس الشيطان في قلوبكم واذكروا ذلك وميثاقه اي اذكروا ايضا ميثاقه الذي واثقكم به لانكم قلتم سمعنا واطعنا واذكروا ن ع م ة الله عليكم و م ي فاقه الذي و ا ف ق ك م به إ ذ قلتم سمعنا و أ ط ع ن ا اتقوا الله إ ن الله عليم بذات الصدور حتى لا ي ن غ ي أ ح د خلاف ما أ ظ ه ر ويبطن عكس ما يقول فليس مع الله ح ي ل ة ولا تلاعب بشرعه ج ن وعلا لانه عليم بذات الصدور يعلم خ ا ئ ن ة ا ل ع ي ن وما تكفي الصدور فهذا ا ل م ث ا ق الذي أ خ ذ ه المسلمون على أ ن ف س ه م بين يدي ربكم و أ خ ذ ه م الله عليهم واثقهم به ل أ ن ه م قالوا ذلك أ ر ي ض ا سمعنا و أ ط ع ا فاذ تذكر ذلك اي ان الله انعم عليك ابتداء وتذكر الميثاق الذي وقعته بيدك بين يدي ربك واقررت عليه بشهاده لسانك فكيف تنقضه بعد ذلك وكيف تقوله اذن تكون ناقضا لاهل الله وتكون خائنا لله ولرسوله وللمؤمنين والعياذ بالله هذا الميثاق هو الذي صنع ح ر ك ة ا ل إ ي م ا ن في التاريخ هو الذي جعل المسلمين يبنون ع م ا ر ة الارض من بعد ما بنوا ع م ا ر ة ا ل إ ي م ا ن في قلوبهم ولولاه ل خ ر ب ة ا ذ ن ا م في حروب ا ل ر د ة التي قادها أ ب و بكر و أ ع ل ن ه ا رضي الله عنه و أ ر ض ا ه إ ن ه ز م المسلمون م ر ة أ م ا م م س ي ل م ة الكذاب م س ي ل م ة عدو الله الذي ادعى النبوه جمع جيشه بعد و ف ا ة رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من المرتدين و المنافقين فقاتل أ ب ا بكر و جيوش المسلمين و كانت له حيل ا خ ب ي ث ة فمره مثلا م بين الحيل التي قام بها أ ن ه جاء ب أ س ل و ب عسكري جديد لم ت أ ل ف ه العرب من قبل ولا المسلمون طبعا ف أ ف ز ع بذلك جيوش المسلمين ورجعت قيولهم يضرب بعضها بعضا و ا ب ق و ا وقتل منهم الكثير فتجاء الناس ت ز ع ي ن إ ل ى باب بصري كما قال عمر إ ن القتل قد استحر بالقران أ ي حفاظ ا ل ق ر آ ن و ع ل م ا ء ا ل ص ح ا ب ة قتل منهم الكثير في م ع ر ك ة اليمن وهي و ا ح د ة من معارك حروب ا ل ر د ة قاتل فيها المسلمون الذين ارتدوا أ ي قاتلوا الذين ارتدوا من العرب قام هذا الرجل ا ل م س ي ن لكون عن ا ل ح م ل ة إ ذ أ خ ذ الشنان الشوز فنفقها وعلقها على صدور ا ل إ ب ل وركب ا ل ف ل س ا ن ا ل إ ب ل فجعلت ا ل إ ب ل ت ر ت ض وتضرب بركبانها تضرب تنجلة يجري يضرب بركبهم بذلك وبالبنى يضربوا هذه أمغذين الشنان الشكاوي الطبون من أخرين وكي فأحدث فما ترى هؤلاء بمنظر المقاتلين كما هي ا ل ع ا د ة ففزع من ذلك الخيل خيل المسلمين ج ل و ش للمسلمين لانها و رات شيئا غريبا ح ل ت ش بلاشي وجيوش غريبه زينه فاضطرب ا ل خ ر س ا ن وارتبكوا واضطرب المقاتلون من المسلمين وهزموا ه ز ي م ة ش د ي د ة و ك ت ل منهم الكثير في ا س ت م ا ر ه نذكر ذلك ل م ا ت ح د ث عن ا ل ن س ا ق اذا استعل ا ل إ ي م ا ن وقوي في القلوب ف إ ن الحيل لا تغني في هزمه أ ب د ا ولا أ ي و س ي ل ة من الوسائل القتاليه ا ل ف ت ا ك ة قديما وحديثا ونعلم ما تطورت إ ل ي ه أ س ل ح ة هذا الزمان قام رجل من ا ل ص ح ا ب ة على رضوه واحد من ا ل ص ح ا ب طلع ا ل و ا ح د الكليه ورفع سيفه في السماء يقول من يبايعني على الموت ف ا ل ت ب ت حوله الذين ا ع ه د وقيل ا وبايعوا رسول الله رسول من ب ل لقد ر ض ا ل المؤمنين إذ الشزرة على القتال ه بايعوه عن يبايعونك وقيل إذ تحت في بعض الروايات ع ن الموت والتف حوله من ا ل ص ح ا ب ة أ ي ض ا من لم يفز ببركه تلك ا ل ب ي ع ة ومن التابعين من ود لو ر أ ى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون له مبايعا على العهد والميثاق ونزل ل الصحابة هذا و به إ ل ى س ا ح ة الوغى وقاتل حتى فتح الله على يديه م ي ث ا ق في حجتهم ل أ ن ه ا تقطع صلتك للدنيا وتفتح لك باب ا ل ا خ ر ة باب الله عز وجل تفتح لك ذلك المعراج الذي ت ج ل منه حبل الله أ ن ا وهو كتاب الله كتاب الله حبل الله الممدود من السماء إ ل ى ا ل أ ر ض كما في الحديث الصحيح تعتصم به ت ع ت ص م بحبل الله جميعا وانما الاعتصام بحبل الله أ ن تستجيب للعهد وتجعله ميثاقا يتعلق ب ذ ن ت ك تخضع ن ه وتستجيب ل أ م ر ه ونهيه وتتذكره كلما كادت قدمك أ ن تزل كلما كادت قدمك أ ن تزل أ و أ ن تضل تذكرت العهد والميثاق ثم رجع بك ل أ ن ك موثق من أ ن تضل أ و أ ن تزل و أ ع ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم ش أ ن بعض العبادات وذكر أ ن ه ا هي العهد وهي الميثاق كما قال في ا ل ص ل ا ة العهد الذي بيننا وبينهم ا ل ص ل ا ة فمن تركها فقد كفر العهد كانت إ ي ج ا ن ا للرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام و ل ل ص ح ا ب ة من بعده بل ولعلماء ا ل أ م ة في التاريخ يعرفون بها ق ي م ة ا ل إ ن س ا ن كان ا ل إ م ا م البخاري صاحب الصحيح رحمه الله ينظر صلاح ا ل إ ن س ا ن في جرح ينظر حديث صلاته ح الإنسان ا في ص ف إ ن صلحت حد أ خ ذ حديثا و إ ن فسدت رماه وكتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إ ل ى عماله يقول واعلموا أ ن خير أ ع م ا ل ك م ع ن د الصلاه فمن حفظها كان لما سواها أ ح ف ظ ومن ضيعها كان لما سواها أ ض ي ع و إ ن م ا أ خ ذ عمر من حديث النبوي صحيح فهو قوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام خير أ ع م ا ل ك م الصلاه خير أ ع م ا ل ك م الصلاه ولذلك كانت عهدا بل كانت ع ل ا م ة على استمرار العهد وبقائها ل أ ن ه ا فعل وترك فعل فانت تقيمها فاستجيب لمولاك فيها تناجيه وتعبده جل وعلا ثم بها انت تترك الموبقات والمنكرات فاقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر فقد بينت قبل ان في هذه الايه من ا ل ل ط ا ف ة والجمال في التعبير القراني ما نسب فيه الحق جل وعلا فعل النهي ل ل ص ل ا ة كان ل كي نهى وكي امر عاده هو الشارع رب العالمين أ و من ينوب عنه وهو العالم ا ل م س ل ح ففعل ا ل أ م ر والنهي ينسب أ ص ا ل ة لمن يعقل أ ن يصبر عنه أ م ر ونهي بينما في ا ل آ ي ة نسب الى ا ل ص ل ا ة هيئ لنا ا ل ص ل ا ة ك أ ن ه ا نبي مرسل تنهى عن الفحشاء والمنكر على أن تكون من شيء اذا ل ل ص ا ة ب ن ل لي عن ذلك ت تصودي ت ا الله ل م ر كانت و ن ا ل ص ل ا ة ص ل ا ة إ ذ اي كانت الصلاة صلاة أ أ ق ي م ت أ م ا ا ل ص ل ا ة التي ليست ق ا ئ م ة ولا م س ت ق ي م ة فليست بهذا ا ل و ز ا ن ولا على هذا الشر لان الله قال واقم ا ل ص ل ا ة إ ن ا ل ص ل ا ة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر اقي من ا ل إ ق ا م ة وما يفعله ا ل م أ م و م ع ا د ة من ا ل إ ق ا م ة لا يسمى في الحقيقه اقامه وانما هو ل ف الفاظ、الإقامة. لما أ الاقامه ل وسماها النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ذ ا ن ا ايضا وذلك في الحديث الصحيح بين كل أ ذ ا ن ي ن ص ل ا ة يعني ا ل أ ذ ا ن ا ل أ و ل لتكون ا ل س م ع ة وهو إ ع ل ا م البعيد ل ي أ ت ي إ ل ى المسجد و ا ل أ ذ ا ن الثاني وهو, الإقامة وهو اعلام ل إ إ ق ا م ة وهو القريب الذي بداخل المسجد ليقوم الى الصلاه أ م ا قوله عز وجل و أ ق م ا ل ص ل ا ة و أ ق ي م ا ل ص ل ا ة أ ي ض ا في ا ل آ ي ا ت ا ل أ خ ر ى فليس ا ل ن ع ن ى أ ن تكون اقامه ا ل ص ل ا ة كلا ذلك جزء من معنى ا ل إ ق ا م ة و أ ق ا م الشيء يقيمه وقف أ و ق ف ك ن مائلا أ و م ن ك ث ر ا أ و صاقفا ف أ ق م ت ه أ ر ا د أ ن ينقض ف أ ق ا م م ا ي ل وعود ب ن ا ه يزيان يزعج ف إ ق ا م ة ا ل ص ل ا ة أ ي أ ن تجعلها م س ت ق ي م ة و م س ت ق ا م ت ه ا أ ن تكون م ت ج ه ة إ ل ى الله و إ ل ى الله وحده وفي ذلك ما فيه من المجاهده انما فيه سهله ا ب ن ي يلقي في روعك من الفتن خنزب شيطان ا ل ص ل ا ة ما يفتنك عن إ ق ا م ت ه ا ف ت ت ج ج إ ذ ن إ ل ى م ج ا ه د ة ادخل ع أ ى حرب م ج ا ه د ة الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا تجاهد عدوك ب ا ل ق ر آ ن وعدو الله عز وجل فلا تطع الكافرين وجاهدهم به أ ي ب ا ل ق ر آ ن جهادا كبيرا نذكر ذلك إ ذ ا لنتبين في الاخير ان ا ل م س ث ا ق والعهد له صور متعبده وعلى المؤمن ان ياخذ باله على ذلك حتى إ ذ ا كتب الله له أ ن يقضي ل ح ظ ة من لحظاته ف ر د ا عصمه الميثاق من الانزلاق ونخش بالذكر من كل ذلك أ ص و ل هذا الميثاق وهي أ و ل اولا ت ح ي د ا ل جل ل ه و ع توحيد الله جل وعلا أ و زين له الشيطان شركا ظاهرا أ و باطنا فذكر العهد عهد الله عز وجل بالتوحيد المعهد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان شرك الا تعبدوا الشيطان إ ن ه لكم عدو مبين و أ ن اعبدوني توحيد هذا س ر ا ط م س ت ق ي م و إ ن م ا التوحيد أ ن تستقيم على أ م ر الله عز وجل في عقيدتك مخلصا له وحده هنا انتصف ا ل ش ر ي ح مع ت ح ي ا ت أ ب و ه ا ز ر قد ذكرت قبل في هذا المكان وفي غيره أ ن ج ب د ه التوحيد إ ن م ا هي ا ل إ خ ل ا ص إ ن م ا هو ا ل إ خ ل ا ص لله الواحد القهار ولذلك سمى ص و ر ة التوحيد ص و ر ة ا ل إ خ ل ا ص هي س و ر ة التوحيد مضمونا ك ل هو الله أ ح د الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أ ح د اخلاص ا ل إ خ ل ا ص أ م ر قلبي وجداني يعني إ ح س ا س شعور بينما ا ل س و ر ة تعطينا معلومات عن ذات الله جل وعلا وصفاته سبحانه وتعالى كما ينبغي له إ ث ب ا ت ا وتنزيها فما ع ل ا ق ة ذلك بالقلب و ا ل و ا ن علاقته أ ن ك إ ذ ا علمت أ ن ه الله الواحد الاحد الفرد الصمد في ربوبيته و ج د عليك أن ل ا يتعلق قلبك ب أ ح د سواه لا د ا ن ا كل حوائجك كل مصالحك كل أ م و ر دنياك و أ خ ر ا ك لا يمكن أ ب د ا أ ن تحصل عليها إ ل ا منه جل وعلا كما في الحديث الصحيح اللهم لا مانع لما أ ع ط ي ت ولا معطي لما منعت ولا ي م ف ع ذا الجد منك الجد الجد يعني من س يزيد ه ب ا ل ظ ه ر في واحد ماخذ المشي غير الزهر اربح و ن ج ح لا مع الله عز وجل ما تنفع شيء يظهر ولا ينفع ذا الجد منك الشد م ظ ه ر ينفع الزر ب ي ن ه مع رب العالمين ف أ ف ع ا ل الله عز وجل لا تقع سدا و إ ن م ا هي ح ك ك م هو ا ل ح ي م س ب ح ا ن ه الحكيم, الحكيم الخبير جل وعلا فعله جل وعلا منزه عن العدس وبذلك إ ذ اذا إ حصل هذا اليقين ب ي ا ل ق ب تعلق بربه مخلصا له وحده فكلما داخلك شيء من التوجس خوفا على رزقك مما يضر بدينك وبثباتك فاذكر العهد اذكر العهد أ ن ا معهد اليكم يا بني آ د م أ ن لا ت ع ب د ا ل ش ي ط ا ن واحذر أ ن تكون ممن ن ق ب العهد الذين ينقضون عهد الله من بعد م ن ف ا ق ه ويقطعون ما أ م ر الله به أ ن يوصل ويفسدون في ا ل أ ر ض أ و ل ئ ك هم الخاسر تلك ن ت ي ج ة خسران ذلك حكم رب العالمين ع ل ي ه وكل من أ ذ ق و ا ل إ ذ ا ق هو فرار العبد من مولاه ف إ ذ ا أ ذ ق العبد من مولاه رب العالمين إ ل ى أ ي ن فر بهرب و إ ن م ا الذي أ ر ا د أ ن يفر إ ن م ا يفر إ ن كان عاقلا كيسا ف ا ط م ا إ ل ى الله ففروا الى الله إ ن ي لكم منه نذير مبين هو مصدر ا ل أ م ن إ ذ ا ت ز ع ت ففر إ ل ي ه هو مصدر الطمانينه ف إ ذ ا قلقت واضطربت ففر إ ل ي ه هو مصدر الرزق ف إ ذ ا جعت ففر إ ل ي ه جل وعلا ف إ ل ا م اذن و ع ل ا م ت فر إ ل ى غيره مشركا ن به ناقضا عهد ا ل إ خ ل ا ص هذا أ و ل شيء و أ ه م شيء وجد على المسلم ان يتعلق به عهدا من الله وميثاقا بقلبه يتذكره يبيت عليه ويصبح فيكون له حتما حصينا باذن الله حتى اذا زل شهوا لبن وشعر بالاسى يعتصر قلبه واصرع تائبا إ ل ى الله عز وجل فيتوب الله عليه متابا ا ل أ م ر الثاني بعد هذا أ ن يعتصم العبد في ميثاقه ل ل ق ر آ ن العظيم حبل ا ل ه و من ا ل أ م و ر التي لا ينبغي للمسلم ي ن أن يفرط فيها ا ل ق ر آ ن احذروا أ ن تصيبكم شكوى رسول الله وقال الرسول رب إ ن قومي ت خ ذ و ا هذا ا ل ق ر آ ن مهجورا ذلك عهد أ ي ض ا ذلك ميثاق أ ي ض ا وقد امرنا بان نعتصم بالكتاب والذين يمسكون بالكتاب واقاموا أ الصلاه, الصلاة. تمسيق بالكتاب اولا واقامه للصلاه وانما التمسيق بالكتاب العهد أن, ان جعله رفيقك في خلوتك في وحدتك وفي جماعتك وفي اسرتك حيثما كنت ترحل به ويرحل معك لا ينبغي ا تخلي ايامك و ل ي ا ي ك من القران العظيم ولذلك ذكرنا حديث رسول الله عليه الصلاه والسلام من قبل في م جيش آ خ ر غير هذا حيث كان يدرب أ ص ح ا ب ه ع ن الارتباط بكتاب الله وذلك قوله عليه الصلاه والسلام المروي في الموطا وفي صحيح مسلم ايضا من نام عن حزبه بالليل فقرأه بالمهار التجر والظهر كان كمن ك قرأه بليل الرسول ن ا عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يشجع ا ل ص ح ا ب ة أ ن يمسكوا ب ا ل ق ر آ ن و أ ن لا يفارقوه يقرؤونه يرتلونه يصلون به حتى سميت ص ل ا ة الليل ق ر آ ن ا كما سميت ص ل ا ة الفجر ق ر آ ن ا و ق ر آ ن الفجر إ ن ق ر آ ن الفجر كان مشهودا ل أ ن ه ا ص ل ا ة تطول فيها القراءه كما في حديثها ان ش ه فكذلك ق ر آ ن الليل انما كان ق ر آ ن الليل عند رسول الله عليه الصلاه والسلام وعند اصحابه صلاه وهذا هو المقصود بحزبه ب ل ح ز ب الذي وجه بالحديث ليس كما نفعله في زمننا كلا وانما كان صلاه اي ان الرسول عليه الصلاه والسلام يقرا القران وهو قائم يصلي وقال لعبد الله بن عمر نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل أ ي بعض الليل لو كان له ح ز ل ويرد كان له و ا ق ر أ ه ارتبه على نفسه وحينما ترتب على نفسك ا ل ق ر آ ن وصار حزب زمن ح ز يعني أ ن ه ورد ي ق ر أ ه على عدد معين من ا ل آ ي ا ت كل يوم ه د ا عهد ميثاق شيء تدوم عليه و م ا س م ر ورد ي ايضا أ عند كثير من ا ل ث ل ث الصالح ل أ ن ك ك أ ن م ا تشرب منه لا و ر يشرب منه ورد وين يشرب وين يشرب وين ي ا ر ب وين يشرب ي فالقرآن وين ر د و و ي ش ر د إ ذ ا ش ر ب ت منه كل يوم ف ق ا ء من ا ل آ ي ا ت و ا ل ص و ر ف إ ن ك ب إ ذ ن الله ل م تعصى يوم ا ل ق ي ا م ة و إ ن ك ب إ ذ ن الله تكون ممن يسقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من حوضه وحوض رسول الله من أ ع ج ب ا ل أ ح و ا ل قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فيه حوضي م س ي ر ة شهر يعني ق و ل ه كعرضه مسيره ة ش ر مسيرة حوضي شهر وزواياه ث و ا ء هذا أ ي ض ا من حديث النبي عليه الصلاه ة يعني مربع شكلة و ا ا والسلام إذا مشيت ع الكل تنشي شهر عجلت عجلت ح و ض نشيت على ل عجلت ع ر ض تنشي الحوض ا اللبن العتن ه أبيض وأحلى من من وحوله كؤوس كالنجوم الناس إ ذ ا شربوا منه اي المسلمون الصالحون ف إ ن ه م لا يعطشون بعد ذلك لن يعطشوا بعده أ ب د ا الويل الذي يجمع لك هذا الري يوم ا ل ق ي ا م ة هو ا ل ق ر آ ن العظيم ولد ترده في الدنيا ويشفع لك يوم ا ل ق ي ا م ة ويدافع عن ك م ا ر يدفعها عنك بقره كانه كلام الله جل وعلا إ ذ ا ت ن س ك ت به فنعم ل م ت م س ك ونعم ل م ت م س ك الى ش ب ه ل ي ه ش ب ه م ع ق و ل وانت أ ي ض ا تكون آ م ن محفوظ يقينا لا شكا ولا وهما ولا ظ ن ا من تمسك بكتاب الله كان محفوظا يقينا لما بسيط ل أ ن ا ل ق ر آ ن محفوظ فمن تمسك بالمحفوظ لا يكون إ ل ا محفوظا إ ن ا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون فرب العزه يحفظ كتابه ويحفظ بالتبع كل من تمسك بكتابه ولذلك كان اهل ا ل ق ر آ ن اهل الله كما في الحديث الصحيح ايضا اهل ا ل ق ر آ ن أهل الله أهل, القرآن اهل الله وخاصته وانما اهل القران الذين يقرؤونه مقبلين لا مبذلين فهناك من يقرا ا ل ق ر آ ن مقبلا ً على الله فيقرا ا ل ق ر آ ن و ا ل ق ر آ ن يسير به ان ا ل ق ر آ ن هزت ب البيت العند الله مقبل ا ً لكن مع الاساس َ ل ا من َ ي َ ق ْ ر َ أ ُ ا ل ق ر آ ن م ُْ ب ِ ر ا فيقرا ا ل ق ر آ ن ويعطي الضلال ر ف لخلقه ي قارئاً ا يصلي به إ ذ ا ما شئت القصحف ق و ة في ا ل ن س ب ي ا ل إ ق ب ا ل يصلي به الليل من حفظه أ و من مصحفه عهدا عليه ان يقبل على الله عز وجل وميثاقا وافقه به ربه حتى لا يكون ممن اتخذ ا ل ق ر آ ن مهجورا ويكون من المقبلين على الله توحيد الله عز وجل اول العهد تذكره بقلبك وتتعرف عليه معرفه تحاول ان تقترب من ربك لتجد جلاله بقلبك اي تجد عظمته اشعر و بذلك ولا تكون كمن قال فيهم وما قدروا الله حق قدره و ا ل ر ض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه فلا يمكنك أ ن تقدر الله حق قدره إ ل ا إ ذ ا تعرفت على جلاله وجماله ولا يكون ذلك إ ل ا ب إ خ ل ا ص توحيد الله عز وجل ذكرنا هذه الاولى وذكرنا ا ل ث ا ن ي ة كتاب الله تمسك به وتقبل من خلاله على ربك ح ب ه معك أ ي ن م ا كنت و ا ل ث ا ل ث ة من العهد ا ل ص ل ا ة ا ل ص ل ا ة العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر إ ذ ا كانت هي العهد على سبيل الاستغراق والشمول ك أ ن ه قال كل العهد مضمن في ا ل ص ل ا ة وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ل أ ن في ا ل ص ل ا ة يوجد توحيد الله وفي ا ل ص ل ا ة يوجد ا ل ق ر آ ن العظيم وفي ا ل ص ل ا ة توجد كل أ ع م ا ل ا ل إ س ل ا م أ م ر ا ونهيا إ ن ا ل ص ل ا ة تنهى عن ا ل ت ح ش ا ء والمنكر ولذكر الله أ ك ب ر فمن استقامت صلاته على وزن ا الدين وعلى الصراط المستقيم فلا يخاف بعد ذلك ب ر ك ة ولا يخاف غ ر ق ة ب إ ذ ن الله حزوره الحزن ص ل الخمس ا من ا ف ظ ع ل على مواقيفهن وعلى أ د ا ئ ه ن بمساجدهن كن له عتقا من النار ولا يكون جزاؤه آ ن ئ ه م إ ل ا ا ل ج ن ة كما في أ ح ا د ي ث ك ث ي ر ة ف ح ح من صلحت صلاته على التمام والكمال كان من أ ه ل ا ل ج ن ة لا ي ك و ن ذلك بشرا ل ن رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لو لم تكن هذه ا ل ص ل ا ة عهدا كما عبر النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام العهد الذي بيننا وبينه ن س ا ء ف ي قنطره إ ل ا ذ ا خ ر ج بك من ب ي ق الدنيا إ ل ى عرض ا ل ج ن ة وسعتها ا طريق مباشره الى الله عز وجل ص ل ة و ا ص ل ة و إ ن أ ح د ك م إ ذ ا صلى يناجي ربه كما في صحيح مسلم م ن ع م ل اذا ا ن ع م ل في ج د ي د العهد و تجديد النساء كل منا في نفسه أ م و ر م ع ر و ف ة م ع ر و ف ة نعم أ غ ف ر لان التوحيد راوا ف ر ل إ س ل ا م ا ل ق ر آ ن كتاب رب العالمين ا ل ص ل ا ة هي ا ل ص ل ا ة ولكن هل س أ ل ت ن ف هل قطعت يوما على نفسك عهدا بين يدي ربك و أ خ ذ ت على نفسك التي بين جنبيك م ي ش ا ق ا لخالفها الا تزيغ عن التوحيد والا تهجر ا ل ق ر آ ن و أ ن تقيم ا ل ص ل ا ة بكبير ا ل ق ر آ ن تقيم ا ل ص ل ا ة اقامه و أ ن تستقيم عليه لو فعلت ذلك إ ذ ن تكون قد علقت نفسك بعهد وجب عليك الوفاء به ل أ ن العهد لا ي ن ق ض ه إ ل ا هالك و أ و ف و ا بالعهد إ ن العهد كان مسؤولا ف ي س أ ل ك يوم ا ل ق ي ا م ة رب العزه جل وعلا يسألك و أ و ف و ا بالعهد إ ن العهد كان مسؤولا ولذلك قلب فيه ذ ر ة إ ي م ا ن يضطرب يضطرب أ ن ي س أ ل عن عهد ا ل ص ل ا ة ويخشى ويرغب أ ن ي س أ ل عن عهد ا ل ق ر آ ن ويتبع أ ن ي س أ ل عن عهد التوحيد كل ذلك أ م و ر وجب عليك أ ي ه ا العبد أ ن تراجع نفسك فيها ما طمعت لله وما تركت لله لو اعتصمت بهذا كنت من ا ل آ م ن ي ن باذن الله في الدنيا وفي ا ل آ خ ر ة إ ن شاء الله أ و ل ئ ك الذين خافوا ربهم حينما قالوا إ ن ا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم ن ض ر ة وسرورا وبمجرد خوفك من الله ا ل آ ن في الدنيا تذوق من طعم ا ل أ م ن مقدمه من موائد ا ل آ خ ر ه هو رب العالمين في ا ل آ ي ة ق ل ن ا ب أ ن ه اللي خ ا ف رب العالمين في الدنيا خافوه يوم ا ل ق ي ا م ة إ ن ن ا خ ا ف من ربنا يوما اي يوم الاخر حبوسا قمطريره فالله جل وعلا يجازيهم ذلك اليوم ن د ر ة وسرورا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظره و س ر و ر ة والنظره هي الطراوه في الوجه الوجه بيد الشباب يسمى نضره فاذا شاق الانسان وتجعد وجهه ما بقي فيه نضره ولا يكون الوجه نظرا ونظيرا إ ل ا اذا كان مرتاحا ليس بشقي الإنسان حينما يستبشر ا ل إ ن س ا ن وتنطلق أ س ا ر ي ر ه ويفرح تظهر على و ج ه ا ل ن ظ ر ة ولقاهم ن ظ ر ة وسرورا ا ل أ م ن حينما ت ق ر أ هذه ا ل آ ي ة وقد انطلق من قلبك الخوف إ ل ى الله عز وجل يتحول ذلك الخوف إ ل ى أ م ن كما قال ا ل ج ل ي د رحمه الله في د م ع ة ا ل خ ش ي ة قال إ ن العين بها لتدمع و إ ن القلب بها ليفرح العين تدمع خ ف ي ة لله والقلب يفرح ل أ ن ه خاف الله بالضان لا ي س م ع ا ن الا في العباده حينما ي س م ع الخوف والفرح ولا كدموع الفرح مختلف تماما فتلك حاله نفسيه اخرى ليس فيها خوف وليس فيها حزن دموع ا ل ع ب ا د ة فيها خوف وفيها ندم على ما فرطت في جنب الله وفيها خوف من لقاء الله وفي الوقت نفسه فيها رضا عن الله رضي الله عنهم ورضوا عنه وفيها ط م أ ن ي ن ة و ت ك ي ن ة وجمال حتى لا تود أ ن تعيش حياتك كلها دامعا خاشعا جمال إ ذ ا لا يذوق أ ح د ذاك إ ل ا في هذا في هذا ا ل م ق ا د وبهذه ا ل م ن ز ل ة من العباد في ع ج ي ز مثل س أ ل ك الصلاه إ ذ ن هذا المعنى ا ل ع ج ي ب إ ض ا ف ة إ ل ى ما ذكرنا حينما ت أ خ ذ ذلك كله عهدا على نفسك وتسائلها ماذا فعلت وماذا تركت ف إ ن ك تستحي من ربك تتعلم هذا المعنى ينتقل خوفك إ ل ى ر ت ب ة أ ع ل ى وهي ا ل ح ي ا ة تصبح ا ل إ ن س ا ن حييا احم الملائكه لك ولو كنت وحدك وخلقت عليك من ا ل أ ب و ا ب س ب ع ة ف إ ن الخطيئه تصيبك بالفزع ثم ب ا ل ح ي ا ة حين رب ا ل ع ا ل م ي ن أن تكون من الخائنين ل أ ن ك تذكر العهد وتذكر ا ل م س ا ق اتقبل على الخطيئه وفي قلبك عهد نصه واذكروا ن ع م ة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به اذ قلتم سمعنا واطعنا اذا بشد ر عصينا اتقوا الله ان الله عليم بذات الصدور العهد اذا والميثاق كما ذكرت غايه ووسيله غايه لانه عباده من العبادات حينما تخضع لله عز وجل بعهد وميثاق هذا في حد د ا ت ا ل ع ب ا د ة و ا ل ع ب ا د ة غ ا ي ة وما خلقت الجن والميس إ ل ا ليعبدون و و س ي ل ة ل أ ن ه يعينك على ط ا ع ة الله ويحفظك من أ ن تعصيه فهو و س ي ل ة إ ل ى ا ل ع ب ا د ة وكل و س ي ل ة إ ل ى العباده في عباده ة الوضوء و س ي ل ة إ ل ى ا ل ع ب ا د ة وهو لذلك ع ب ا د ة من هنا ا ذ ن كان العهد خيرا كله وفضلا كله ووجب علي وعليه وعلى سائر المسلمين تجديد العهد لله خ ا ص ة أ خ ذ الميثاق فيما يتعلق بهذه الغصون التي ذكرت مما نص عليها الله عز وجل ورسوله من إن أ ن ه ا أ خ ذ عليها ميثاقا من المسلمين اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا جنابه م صاعة وعزائم ل ا وجعلنا لك من الشاكرين و اللهم صاعة العبادة. وجعلنا لك من لهم وسلم وبارك على سيد الاولين والاخرين سيدنا محمد وعلى آ ل ه وصحبه